واحد من الصحابة داخل على نبي والحديث رواه التبراني في الاوسط والصغير بيسناد حسن ان واحد من الصحابة بلغت محبة النبي في قلبه الدرجة لا تقتل على قلب بشر داخل للنبي وهو لسه كان مع النبي من دقائق معدودة وبيقول له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين واني لاذكرك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 سكت النبي قدام الكلمات الجميلة الرائعة ديت ولم يرد بنزل قول أو فنزل الرد من عند المولى عز وجل بتلك الآية العظيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة.